بسم الله الرحمن الرحيم والله فاصف صفًا صفًا هم واحد رب السماء وحفواً من كل شيء يكربون أحرم الذين ظلموا وأهوى أدوهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدون لا يرافق الجحيم وصفو إنهم مسجون ما لكم لا تنافروا. بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم ولا بعض وَإِنَّكُمْ إِلَّا نَاسٌ إِلَّا نَاقُوٍ <غَرَوِين> فَإِنَّهُ فإن يَوْمَئِذٍ فإن فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِفُونَ إن كَذَلِكَ فَأَلُوا بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا ويقولون أن هذا وَقَضَى الْقَالِمُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَاءُنَا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم مرز قُمْ مَغْلُومُمْ فَوَيَاتٍ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَلَّةٍ آف oh, برف عينك أننا ذي فأقبل بعضهم على بعض قان قائل منهم إن كان لي قرين يقول أينك إلا من I كنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمواس <سسؤال> إن هذا له عن فزور ظالم هذا ك نزل أمسر كذبهم إن جعلنا في نسل وادي سجدوا فترد في اصل الذاهب من فنه جاء النور ف نهُ ل وَمِنْ حَمِيمٍ ثم آنٍ سُبْحَانَ الَّذِي مَاءٌ وَدِيرٌ لَّسِيلٌ لَّجٌّ ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا You. <laughs> On and علمين فنظر نظر تأذين نجوم فقال إنني سقيم فتَوَرَّنَ وَعَنْهُمُ الدِّبِّينَ فَرَأَيْنَاهُمْ I'll ك ما صدقة رؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ وطيناه بذبحين عظيم وتركنا وليه في الأخين سلام وَلَقَدْ مَنَنَ عَلَى مُوسَى وَهُوَ نَعْوَنَ دَيْنَهُمْ وَقَوْمَهُمَا بِالْكَرْبِ النَّعِيمِ وَنَصْرَنَّهُمْ فَكَانُ مُوْهَمُهُ الغالبين وآتيناهُم كتابًا فبِدينٍ وَلَسْنَا هُم فِيمَا وَعَدَرَا إِنَّ وَعْدَهُ الذين المؤمنين، إنهما من نبيين المؤمنين، وإن إلّا فلا المرسلين إذ قال ألا تستكون أتدعون بعضا وتدعون أحسن الخالقين اللهم رب ارحم وَإِنَّ قدل من المرسلين إذ نهجيناه وأهلموا وجمعنا إلا عجوزا في الغابرين مَتَىٰ مَرَّنَا آخَرِينَ رَحِيمٍ نَّكُم لَّا تَسْمَعُونَ عَلَيْنَا <بنحين وبالليل> أَفَلَا تَعَقِلُونَ وَإِنَّ يُنُسَلَنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ فساهم فكان من المتحضين فالتقمه الحوت وهو مدين فلولا يَا خَائِنًا لِلَّذِي سَخَبَ بَطْنَهُ إِذَا يَوْمَ يَوْمَ رَأْسُهُ tous mot à battre na l' من إفتهم لا يخلون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ونقل علما الجنة إنهم لم سبحان الله رغم ما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإن وما تغبدون ما عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم كفروا بي فسوف أعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المعسلين إنهم له مَنْ سَوِي نَهْوَيْنَا ثَنَّنَهُ هُوَ غَضَبٌ فَتَوَلَّى وَأَبَى الصِّرَاطَ فَضَلَّهُ فَيُضِلُّ فَبِعِزَّةِ فَإِذَا نَزَلَ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا أَبْوَابَ الصَّوْلَحِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا عم يَصِفُونَ عَلَى المرفلين. والحلم ذللنا يا رب